بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين <إن>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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين فسررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِرَبِّي حُكْمَ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم السَّحَرَةُ السحرة لميقات يوم معلوم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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة الفرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبیركم الذي علمكم السحر فلاسوفتعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير إلى ربنا منقلبون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 ان هؤلاء شر بمته قديلون وانهم لنا لغاظون وان لجميع حاضرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثن الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين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 لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إِلَّا من اتى الله بقلب سليم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 قالوا وهم فيها يختصمون تَاللَّهِ إن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيكم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ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 يا ربك له والعزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح إن تتقون إني لكم رسول أمين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 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أضرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 فنجئناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم ندم نبنا الآخرين وانطرنا عليهم مطرا فسأله مطر المنذرين إن في ذلك لا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 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَطِيعُ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ على عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والتق الذي خلقتكم والجبل لا الأولين. قالوا إنما أنت من المُسَحَّرِين، وما أنت إلا بشرٌ مثلنا، وإن ظنك من الكاذبين.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 بَنِي سَائِنٍ عَرَبٍ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم ضعّته وهم لا يشعرون، فيأتيهم ضعّته لا يشعرون. يَقُولُهَا الْمَحْنُونُ ضَرُونٌ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين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 وَإِنْ ذِعَرَ شَيءٌ تكلَّقْرِبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقول وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.